كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاء إِلَى أَجَلٍ مسمى.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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يريد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 ثمّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلِ يَذْكُرُ رُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ دَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُمْ أَسْلِمُوا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 والبُدِّنَ جَعَلْنَاها لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذَكُرْ رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَقْطِعُوا الْقَالِعَ وَالْمُعْتَار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 فكاين من قريه أهلكناها وهي ظالمه فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبين إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم لا الله رزقا حسنا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 ان نروعده الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس برذ مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِيَّاسْلُبُهُمُ الْذُّبَابُ شَيْءٌ لَا يَسْتَاقِذُهُ مِنْ ضَعْفَ الْطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَوْ وَمِنَ الْنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ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 وجبتكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، من لتابكم إبراهيم وهو سماكم, سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.